وفي الأرض قطع متجاورات وجنة من أعشاب وزرع ونخيل صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل.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 لا يستجيبون له بشيء إلا إلا كباسط كفيه إلى الماء إلى يبل غفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعه وكرهه وظلالهم وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَن لا يَخْلُقُوا كَخَلْقِهِ أَمْ يَكُونُوا أَمْلاكًا لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا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 فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرabiya فاحتمل السيل زبد الرabiya ومن ما عليه في النار ابتغاء حيلة أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفآء، وأما ما يفعل الناس، وأما ما يفعل الناس، فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسناء والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم لو أن لهم ما في الأرض جميع ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء حساب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 كذلك رسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّم لتتلوا عليهم لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربّي لا إله إلا هو عليه توكّلت وإليه متّاب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 ولقد استهزئ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذهم فكيف كان عقاب أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا إِلَّا هِيَ شُرَكَاءُ قُلْ سموهم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 قل إنما أُمِّثُ أن أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدَاعُو وَإِلَيْهِ مَا أَعَابُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ التَّبَعْتَهُ أَهْمَ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مَا لَكَ مِنْ, من وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ